إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كثروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير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 إلَْه يصعدُ الكَلمُ الطيب والعملُ الصَّالِحُ يَررفَعُ والَّذنَ يمكُرونَ السَّيئاتِ لَم عذااب شَديد وَمَكرُ لكَ هو يَبُول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 وَمِن النَّاسِ وَدَّوَبِّ وَالْأَنعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلوانُهُ كَذَلِك إِ ماَا يَخْشَ اللهَّهَ مِن عبَادِهِ العلَمَا إِ اللهَّهَ عززٌ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً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 الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها غلوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتون وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٌ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الذي كُنَّا نَعْمَلْ أَلَمنُ عَمِّركُم ما يَتَذَكَّر فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءكُم نَّذير فَذوقُ فَمالِ الظَّالِمِنَ مِن النَّصير إِ اللهَّهَ عَالمُ غَيْبِ السَّمواتِ وَالْأَرّ إِهُ عَمُم بِذاتِ الصّدور.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 قُل اَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمْ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ أَتَيْنَاهُمْ أَمْ أَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلِ الْيَعِذُّ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَ وَل إن زَلَتَ إِن أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدم مِن بعدَعْدِه إِهُ كَانَ حَلمًَا غَفور وَأَقُسَمُ بالِاللهِ جَهْدَأَيمَانِهِم لإِن جَاءهُم نَذير الََّكَُّ أَهد مِن إحْدَ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 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ في السَّمَاوَاتِ وَعَلَى الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ ذَرَّةٍ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ ثُمَّ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا